بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلب قلوبهم واسر النجوى الذين ظلموا هل هداا الا بشر مثلكم ففتؤتون السحر وانتم تبصرون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 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقمصنا من قرية كانت ظالمه وأن شئنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون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 لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَّتَّخَذْنَا مِن لَّدُنَّا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَ اعْبُدُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ بَلِ الْعِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ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 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا زُورًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ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 قالوا سمعنا فتيا يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعيل الناس لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت هذا بالهتنا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قالوا بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نقسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَأَنَا بِحُكْمِهِمْ شَاهِدٍ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ عَلَّمْنَاهُ صْنْعَةَ لَابُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ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 لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا سَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حِسَّهَا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم قاليدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُؤَاخِى إِلَيَّ أَنَّ مَالَهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَنذَرْتُكُم عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِ لَأَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ